بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يليد ولم يولد ولم يكن له هفوا أحد Tuhan itu satu Tuhan tempat menyembah Dan tempat meminta Katakan Tuhan itu satu DUN DUN DUN